أدين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أي يقولوا إلا أي يقولوا ربنا الله ولولا لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهو الديم صوامع وبيوع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز